بسم الله الرحمن الرحيم هل صوتي مسموع بارك الله فيكم طيب جيد طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد الإخوة المكرمون في هذا المنبر منبر الأنصار ومن يستمعون إلينا في أي منبر آخر أيضاً فهنا نحن أولئي معكم إن شاء الله واليوم الحادي والعشرون من شهر ربيع أول سنة 1400 و34 من الهجرة النبوية المباركة فحياكم الله سبحانه وتعالى وبياكم وبرك الله في إدارة هذه الغرفة المباركة وللإخوة المستمعين إلينا إن شاء الله لكن قبل أن نبدأ أحب أن أوضح سيرة هذه المحاضرات سيتم أو المنهج الذي سنتبعه في هذه المحاضرات وهذه الدورة وهي بعنوان الولاء والبراء وعلاقته بالإيمان وهذه الدورة كنت قد عقدتها وما في مع في دورة شرعية كنا كنا عقدناها في ما مؤسسة المؤسسة في مؤسسة الطيار السني لإنقاذ مصر مع فضلية الدكتور طارق عبد الحليم كان يؤدي هو مادة التوحيد وانا الايمان يعني وانا كنت بيعطيهم منهج التوحيد كتاب عن التوحيد بيشرح كتاب توحيد وانا ايضا وانا كنت اعطي مادة الولاء والبراء وهذه المادة تأتي عبارة عن عشرة دروس أو عشر حلقات. هذه الحلقة الواحدة المحاضرة الواحدة عبارة عن ساعة، ولكن المحاضرات المتأخرة تقريبا ممكن تصل إلى ساعة وربع وسابعة سبع وعشرين دقيقة أو نصف حن لأنها كانت تتكلم في وخاصة في قضية تحرير مسائل تحرير مسائل مسائل كفر والإيمان وخاصة مسائل مناطق المكفر في قضية الصحابي رضي الله عنه حاط في نبي الله مسألة الجسوس وحكم الجسوس والتجسس والفرق بين التقية وال وهذه المسائل التي تكلمنا فيها فاحتاجت إلى تحرير مسائل وتفاصيل كثيرة فال فالإن شاء الله أنا في بداية بقدم مقدمة بسيطة ثم هذه طبعا الدورة لأنها انتهت حديثا والمادة جاهزة والحمد لله وحتى الان انا بأمتحن بعض الطلبة الذين حضروا معنا في المؤسسة في مصر بصفة خاصة وبعض الدول الاخرى فلكنها كانت محاضرات او دورة خاصة بشروط خاصة فرأيت من الفائدة ومن كثير من الاسئلة ومن الطلبات اننا نريد ان نعمم ولا نقصرها على مجموعة فقط من الطلبة، فمن باب الفائدة وخاصة أن قضية الولاء والبراء صارت قضية ملحة وونها تتأكل الآن ونريد نشر هذا الوعي وهذا المفهوم وتصحيح العقيدة لدى الشباب ولدى الأمة بقدر الإمكان، فلابد من مثل هذه المنابر حتى يستفيد الطلبة والمستمعون. فإن شاء الله أنا بنستمع ساعة بعد أنتهي المحاضرة يعني سواء ساعة أو ما يزيد هي ساعة تقريبا بعد الساعة أنا موجود إن شاء الله أيضا لأتلاق الأسئلة أو نعلق على بعض الأحداث أنا أعلم لأن هذا أول لقاء منذ مدة فربما البعض يتشوق أو يتشوف للتعليق على بعض الأحداث لا بأس بها اليوم فقط استثناء يعني بعد ذلك اللي هي إن المحاضرات غالبا أنا بحضر نزيع نذيع الدرس ثم بعد الدرس بأجلس لأتلقى أسئلة يعني معينة في الدرس أو شيء يعني لا يزيد لا يخرج عن ساعة أيضا حتى نستفيد لأن هذه محاضرات علمية وتصحيح مفاهيم فتحتاج إلى انتباه فالأخ الذي يدرس أو الشاب الذي يستمع الآن يا حبا يكون معا ورقة وقلم أو شيء يسجل يحاول الان اخواننا ان شاء الله سيعيدون هذا الدرس في الاسبوع مرة على الاقل وايضا الان ارجو من ابننا الفاضل الدبوري يزيع في اذاعة الإذاعة الخاصة بنا على الانترنت فمن لم يستطع ان يدخل عبر البالتوك او لا يعرف ويدخل على طريق موقع المقريزي او, أو يبحث عن الايكونة الخاصة بالاذاعة فسيستمع إليه موشرة أرجو أن يكون الدبور جاهزا إن شاء الله بالنسبة لأيضا أرجو الإخوة أن لا تتعجل أحيانا ممكن في الحلقة الأولى لأن الدرس الأول سيكون عبارة عن مقدمة فأحيانا للإنسان في المقدمات دائما يكون عجولا ويريد أن يعرف المزيد المزيد كله موجود في الحلقات كلها إن شاء الله ثانيا الـ الـ الأسئلة ممكن تسأل سؤال والاجابه في الدرس الذي يليه في نحن عنها في الدروس أصلاً لأن كلما دخلنا توغلنا في الدروس فتجد تكون أكثر دسامة بإذن الله سبحانه وتعالى طبعا أنا الآن. تستمعون إلى أجلس. أنا بستمع الآن معكم وبعد سأأخذ اللافت وأستمع إليكم إن شاء الله من يريد أن يسأل أو أي شيء أو أعلق على أي أي حدث. بارك الله فيكم وسأنت أنتقل لكم الآن إلى الدرس لكي تستمعوا له. وشكرا لشيخ ابو يوسف وللإخوة الذين وفروا لنا هذا الوقت لكي يستفيد الطلبة. والمستمعون والمستمعات باذن الله سبحانه وتعالى فحياكم الله بياكم جزاكم الله كل خير لحظات ويعني دقيقه واحده فقط وحتى نذيع الماده ان شاء الله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 نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد الاخوه الطلاب الاخوات المكرمات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه هي المحاضره الاولى من الدوره الشرعيه واصل عنوان هذه المحاضره الولاء والبراء وعلاقته بالايمان وان شاء الله ستكون هذه هي المحاضره الاولى التي ستكون عبارة عن مقدمة وعرض منهج البحث في هذه الدورة وبفضل الله سبحانه وتعالى سنبدأ هذه الدورة بهذه التقدمة ما في هذه المحاضرة الأولى التقدمة عبارة عن يعني لماذا اخترنا الولاء والبراء وما علاقه الولاء والبراء بواقعنا المعاصر واهميه الولاء والبراء او الموالاه والمعاداه اولا الولاء والبراء بمفهوم البسيط المبسط يعني الحب والبغض الموالاه والمعاداه في الله ولكن إن شاء الله سنتناول التعريف بالتفصيل فيما بعد ولكن هذه هي أبسط شيء الحب في الله والبغض في الله فالولاء والبراء أو الموالات والمعاداة بمثابة العمود الفقري لعقيدة الإسلام فكما أن الكبد وهو عضو كبير في الجهاز في جسم الإنسان وكما يقول أهل الاختصاص له أكثر من خمسمائة وظيفة فكذلك الولاء والبراء له وظائف متعددة فمفهوم الولاء والبراء له وظائف متعددة وكثيرة ويدخل في كافة المناح الحياتية للمسلم من منطلق قول الله تعالى قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين فإذا كانت حياتك يا مسلم لرب العالمين فإن عبادتك وحركاتك وسكناتك وتشريعاتك لزام عليك أن تكون لرب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن الولاء والبراء أو المولا والمعذاء له أيضا علاقة لصيقة لا تنفك عن الإيمان لذلك فمنهجنا في هذه الدورة إن شاء الله أن يستمع الطلبة إلى دورة مسائل الإيمان وهي عبارة عن إحدى عشرة محاضرة منشورة على موقع المقرزي وعلى اليوتيوب وتستطيعون تنزيلها بسهولة لأن الامتحان بإذن الله سيكون في هذين الموضوعين الولاء والبراء أو المولاء والمعداء ومسائل الإيمان نظرا للآثار المترتبة على إجراء بعض الأحكام وتنزيلها على واقع المسلمين ولا سيما في قضية مظاهرة المسلم للكفار وأعداء الدين فإذا هذه الدورة مسائل الإيمان يعني يطالب الطالب أن يستمع إليها ولن حتى نوفر الوقت فأنت الآن هذه دورة كنا كنت قد أجريتها منذ سنوات فإذا ممكن بعض الشباب ينزلونها ويساعدونكم إن شاء الله في الروابط أو أنكم لو بحثتم في اليوتيوب أو دخلتم إلى موقع المقريزي فستجدون الدورة كاملة بإذن الله تعالى هي دورة مسائل الإيمان ف. الشباب أو الطلبة الذين امتحنوا في دورة مسائل الإيمان ويريدون الإجازة أيضا الحصول على الإجازة أو الامتحان في هذه الدورة نعم الذي نجح في دورة مسائل الإيمان منفردة فلن نسأله في موضوع إن شاء الله في موضوع مسائل الإيمان ولكن سيكون الامتحان خاص بالولاء والبراء فقط أما الذين لم يمتحنوا فسيكون في موضوعي الولاء والبراء ومساء الايمان ايضا مع التنبيه للطلبة وللاخوه والأخوات المستمعين والمستمعات الذين يستمعون علينا الآن أن الامتحان في المسائل الأساسية هناك تفصيلات أحيانًا أنا أشرق أو أغرب أو أستفيد في بعض المسائل أو أسترسل في قضية معنا أو أتكلم في في في بعض النبذ التاريخية هذه لا تسأل عنها في الامتحان يعني أبشر لأنك ربما لك هذه المعلومات الكثيرة كيف سأمتحن فيها وكيف سأحفظ كل ذلك لا أنا أنا بدي شاء الله امتحان في المسائل الهامة والمسائل الأساسية التي ينبغي على أي مسلم أي طالب علم أن يحصلها أما المسائل الزائدة والاسماء والعناوين والأشياء التاريخية وتاريخ ميلاد فلان وتوفى سنة كذا وهكذا هذه مسائل ليست لا لا لم تسأل فيها إن شاء الله ولكن تسأل في الموضوعات الأساسية الرئيسية الهامة لمادتي الولاء ومسائل الإيمان إن شاء الله طيب هذه إذن ومن هذه أيضا إذن الولاء والبراء كما قلنا إذن هو بمثابة العمود الفقري للجسم الإنسان هو عمود فقري لجسد الأمة لجسد الإسلام فالولاء والبراء أيضا كما قلنا له علاقة لصيقة لا تنفك عن الإيمان أيضا وخاصة ستفهمونها جيدا عندما نجري بعض الأحكام والتنزيلات والأشياء المعصرة والقضايا وسنتعرض لمسائل ونوازل المعصرة في غاية الأهمية وشائكة جدا وتحتاج إلى تمحيص و إلى إعمال ملكة الفقه وإعمال ملكة الاستغدام الأصول وعوامل كثيرة شرعية لضبط هذه المسائل إن شاء الله الولاء والبراء أيضا له علاقة بالحب في الله والبغض في الله وهو كما في الحديث وأوفق عرى الإيمان وللأسف الشديد قد تآكلت هذه العقيدة وكادت أن تتلاشى لدى كثير من المسلمين الحب في الله والبغض في الله لا الناس لم تعرف الآن كيف تحدد ما عدوها لا تسأل المسائل اختلطت كثيرا أيضا الولاء والبراء أو المولاء والمعداء له علاقة بمفهوم الوطن والمواطنة ولسيا ما بعد أن حلت رابطة الولاء للمواطنة أو للوطن محل رابطة الولاء للدين وهذه القضية من أخطر القضايا المعاصرة تميعا لدى معظم المسلمين للأسف الشديد وقد نقشنا هذه القضية في كتابنا لنا كتاب اسمه دور رفع صهطاوي في تخريب الهوية الإسلامية والشيخ رفاع رفع الطهطاني هذا في عندما أرسله محمد علي باشا ومع بعثة من الكي تعلموا بعض الصناعات والأشياء وكان عبارة عن واعظ يعني يعظهم ويأمهم فإذا به يعني ينبغ ويتقن يتقن الفرنسيه ويترجم القوانين الفرنسيه ويضع لنا اللبنات الاولى لصرح العلمانيه في العالم الاسلامي فقد ناقشنا لان هو الذي بذر هذه البذور الاولى من نبتة العلمانية و بتزينه المظاهر في فرنسا في ذلك الوقت ولذلك فإنه تكلم عن مفهوم الوطن والمواطنة وبدأ التطاوي ومن سار على نهجه في صناعة دين جديد اسمه الوطن والمواطنة والولاء والتغني للوطن والمواطنة وعلى حساب حتى ولو كان ذلك على حساب رابطة الدين طبعا تلقفت ذلك العلمانية المتحكمة في لأن الذين وضعوا أيضا وحمو العلمانية هي الأسرة العلوية أسرة محمد علي باشا وأبناؤه إبراهيم باشا وإسماعيل وسعيد وكل هؤلاء تفق إلى أن وصلنا إلى فؤاد وفاروق الذين حكموا مصر هذه الأسرة هي التي غرست هذه النبتة الخبيثة بحق في العالم الإسلامي وهي البداية تنحية الشريعة الإسلامية كانت أيضا في عهد سعيد الخليب السعيد وهذا سن ربما يجرون تكلمنا عنه في كتاب دور رفاعة رفع التطاوي اللي أنا أقصد هنا موضوع إحلال مفاهيم جديدة وهي هذه التي نتكلم ونقصدها الآن لأن مفهوم الموطنة والوطن صارت صار العملية عملية اللي هي التقزيم عن طريق سايكس بيكو تقسيم المجتمعات تقسيم الدول صار هذا مصري هذا جزائري هذا المهمة يعيشون في نفس الأرض ونفس المكان ولا هم الدين المهم الذي يجمعهم الأرض أو اللغة التي يتكلمون بها أو المعايشة التي يعيشون فيها في مكان واحد وضاء ولذلك ممكن دولة معينة تشن حربا على مسلمين آخرين بزعم بسبب مسائل الحدودية التي زرعها وغرسها هذا الاستعمار الذي استخرب العالم الإسلام إذن الولاء والبراء أيضا له علاقة بمفهوم العدو تحديد العدو أو ما يطلق عليه العدو القريب والعدو البعيد فإذا كنا مثلا نواجه عدوين عدوا قريبا داخليا وعدوا بعيدا خارجيا أي يوم بالمواجهة هذه قضية إن شاء الله سنصلت عليها الضوء وخاصة أن هناك من القيادات الحركات الإسلامية وكثير وكثيراً من العلماء المعاصرين من يقولون نتعاون مع العدو القريب ونتحالف معه ونسكت عن الخلافات التي بيننا في مقابل أن نواجه العدو الخارجي يعني كما استخدمها الإعلام الناصري قديما واستخدمتها الأنظمة الشمولية الخارجة عن الشريعة بمفهوم لا صوت يعلو على صوت المعركة وطبعا هذه الأنظمة تلقفت هذه المقولة لا صوت يعلو على صوت المعركة واتخذته طبعا هذه الأنظمة المستبد الظالمة استخدت هذا الشعار تكأة في قمع الناس وإدلائهم بزعمته الوحيد المجهود الحربي ضد العدو الغاصب لفلسطين. الطريف أننا اكتشفنا في مباع أنهم جميعا أصدقاء وعملاء للعدو الغاصب، وهم سلموا بلاد المسلمين لقمة سهلة لعداء الأمة. يعني الذي سلم. فلسطين لليهود وسلم هم أيضا هم هؤلاء الذين رفعوا شعار لصوت يعلو فوق صوت المعركة هزمتهم هزمهم الكان الغاصب إسرائيل هذا هزمتهم عدة مرات وطبعا بتحالف صليبي عالمي ولكن هؤلاء أيضا هم هم فرطوا وباعوا فلسطين وتعاونوا وهم أكثر الناس الذين يتحدثون أنه لا حرية للناس ولا شريعة ولا ديانة ولا شيء لا تتكلموا عن هذه الأمور لابد من توحيد المجهود الحربي. فاحتلت بلاد الإسلام، فاحتلت بلاد الإسلام كالعراق وأفغانستان من قبل والحبل على الجرار. بسبب هذه المخولات وعدم تحديد العدو العدو الداخلي والعدو الخارجي العدو الخارجي ظاهر المشكلة في العدو الداخلي وهذه نقطة سنتوصل عليها الضوء لأن هذه مسألة لها في صميم العلاقة في موضوع المولاة والمعاداة. في موضوع المولاء والمعداء سواء العدو الخارجي أو العدو الداخلي وسنتكلم عن النازلة للمعاصرة إذا دخل عدو بلاد المسلمين فهنا الخارجي والداخلي وأحفاد رغال يتعاونون مثلا مع المحتل الأمريكي في أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان الآن إذن معناها ماذا؟ معناها أنه أن هذه القضية تحتاج إلى تنبيه وإن شاء الله سننبه إليها فيما بعد طيب هذه أنا هذه موضوع أهمية الولاء والبراء أو مفهوم الولاء والبراء ودراسة هذه هذا الموضوع وأهميته هذا هو الذي تكلمنا دندلنا حوله في النقاط السابقة وبعد هذه التقدمة ستكون خطتنا المنهجية بمشيئة الله عبر النقاط التالية نتكلم اولا عن الأشهر الكتب التي الفت في موضوع الولاء والبراء هذه نقطة ثم نتكلم بعد ذلك ايضا عن تعريف الولاء والبراء في اللغة لغة وشرعا يعني كما يقال استلاحا يعني لغة واستلاحا ونقطط ونعرف الفرق بين المؤلاء والتولي وبعض المصطلحات التي ذكرها العلماء وهناك أيضا ثم نتكلم عن الأدلة الشرعية على الولاء والبراء هناك أكثر من عشرين دليلا ذكرها العلماء سليمان بن محمد بن عبد الوهاب والإمام الكتاني المغربي وهناك أيضا صور نتكلم بعد ذلك في نقطة عن صور من المولاء والمعداء عبر التاريخ وكيف انهارت دولة الإسلام وضاعت خلافتهم في أيضا قضايا معصرة متعلقة بالولاء يعني قضايا متعلقة بالولاء والبراء. نتكلم عن حكم الجاسوس في الإسلام، ونتناقش إن شاء الله قصة الصحابي حافظ ابن أبي برتعرض لوعن، والعجيب في الموضوع أن جميع الآراء المتعرضة والمتبينة تستدل بقصة حافظ ابن أبي برتعة. وسنتكلم عن هذا الموضوع ونتكلم أيضا مسألة أيضا متعلقة بموضوع حكم الجسوس نتكلم عن تحقيق المناط المكفر في مسألة الوراء والبراء لأن هناك خلطا في هذه هذه القضية ولذلك أنا أشرت في البداية أن يستعين الطالب على دورة مسائل الإيمان وهي مبسطة وسهلة إن شاء الله لأنها ستفيدنا في مثل هذه القضايا يعني تحقيق المناط المكثرة في مسألة الولاء والبراء وسبب التمييع جاء من, من هذا المناط من تحقيق هذا المناط التمييع نفسه جاء هنا فأيضا نتكلم عن مسألة متعلقة بالولاء والبراء ومفهوم المولاء والمعاداه أيضا وهي من النوازل الحديثة وهي قضية الجنسية والتجنس بجنسية دولة أخرى وجنسيه دولة يعني نقصد الجنسية تجنس بنولة كفار ولا سيما في وقتنا الحاضر أو الجنسية عمتا يعني هكذا سنتكلم في هذا الموضوع ونتكلم أيضا عن مسائل فرعية متعلقة بمفهوم الولاء والبراء ك بعض الشبهات التي تتعلق بالفرق بين الإكره والتقية وعلق ذلك بالولاء والبراء وأيضا هناك بعض الشبهات سنرد عليها وهي في مسألة الزواج من الكتابية من اليهودية أو النصرانية والزواج معروف في معناه الود والحب فكيف نجمع بين الولاء وهو الحب في الله وحب الزوجة الكتابية وهي ليست على الإسلام سنناقش هذه القضية أيضا وأيضا موضوع شبهة ود الأبوين الكافرين أو وكيف وود بر أهل الكتاب غير المحاربين وغير المقاتلين وغير المحارزين أصلا على المؤمنين فكيف كيف نودهم وفي نفس الوقت هي المادة لا تكون إلا في الله وهم كافرون فهذه المسألة وهناك قضايا فرعية شبه يعني تتعلق بالفرق بين المضاراة والمداهنة والموالاة هذه بعض التعريفات سن نتناقشها إن شاء الله وأيضاً من القضايا التي سنتناقشها في هذه الدورة ونسلط الضوء عليها سنختتمها بمفسد مولات الكفار أو الآثار مولات أو آثار مظاهرة الكفار سنتكلم عن هذه المفاسد إن شاء الله في آخر ختام هذه الدورة إن شاء الله لكن سنبدا اليوم بتعريف بالبند بالقضيه الاولى المساله الاولى اليوم سن نتناقش فقط تقديم تعريف عن اشهر الكتب هي المساله الاولى اليوم التي سنتكلم فيها اشهر الكتب التي الفت في موضوع الولاء والبراء او الموالاه وطبعا قد يعني نسأل الآن ما ما هي أشهر كتب ما أشهر كتاب تكلم عن الولاء والبراء هو طبعا القرآن الكريم القرآن الكريم من أوضح هذه قضي قضية الولاء والمعاداة أو الولاء والبراء من أوضح وأنصح القضايا وهذه مسألة واضحة جالية في القرآن الكريم رغم الشغب الذي يثيره بعض المغرضين الذين يميعون هذه القضية رغم وضوحها في أكثر من عشرين آية من القرآن الكريم سنستعرض بعض هذه الآيات إن شاء الله ما في عندما نتكلم عن مسألة الأدلة الشرعية بالإضافة إلى شروح في كتب التفسير لهذه الآيات وأقوال العلماء وهناك أيضا كتب الحديث كتب الصحاح وشروح علماء الحديث لهذه الكتب كل هذه هذه هذه هذا مرجع يعني معين صافي لهذه لهذه المفاهيم اللي هو مفهوم الولاء والبراء أو باب الموالاة والمعاداة اش نجده جليا واضحا في القران الكريم وفي السنه النبويه المشرفه ومن الكتب ايضا التي انا طبعا ساستعرض الكتب بحسب الاقدميه يعني حسب الاقدميه لكي وهذه طريقة البحث العلمي يا شباب عندما أنك تقدم خطة بحث فانك بتختار بتستعرض المسائل التي ستتكلم فيها المنهج الذي تتعامل به في بحثك وتستخدمه ثم بتتكلم عن بعض عينة من الكتب التي اعتمدت عليها في بحثك هذه نحن ننتهج معكم منهجا علميا ولذلك ربما يقول البعض لماذا تتكلم عن الكتب واذكرها في المراجع في النهاية لا هذه هي الطريقة العلمية التي أراها مناسبة لأن لتهيئة الأنفس بأن هذا العلم ليس بدعا وأن هذا العلم علم أو مفهوم الولاء والبراء والمولاء والمعداء لم يتكلم تكلم فيه العلماء من قبل تكلموا بفضل الله وهناك رسائل وكتب كثر في هذا الموضوع مثلا تكلمنا عن القرآن الكريم وتكلمنا عن الكتب الصحاح وأيضا الأحاديث ومن الكتب القديمة للقاضي عياد العلامة الكبير وهو متوفى سنة 544 هجرية له كتاب الشفاء فكتاب الشفاء هذا من الكتب المحترمة الجيدة التي انتصر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن وتكلم عن خصائص المصطفى وعن حقوقه صلى الله عليه وسلم كتاب قيم قيم ولو مسائل جيدة ولو شروح كثيرة وهذا حتى إن الشيخ الإسلام ابن تامي اعتمد عليه كثيرا في كتابه اقتضاء المستقيم وكتاب الصارم المسلول وغيرها كثير من العلماء اخذوا عن القاضي عياض واعتمدوا على احكامه وعلى كتابه الشفاء هناك كتاب آخر وهو من الكتب العمدة في هذا الموضوع وهو متعلق بموضوع الولاء والبراء والمولاة والمعداء متعلق أيضا بمسألة الهدي الظاهر وبالتفصيل يعني كلام في كتاب في غاية الروعة الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم، فهذا كتاب قيم جدا، وبال يعني من العمد في هذا في في مسائل الموالاة والمعاداة، وابن ثينية أيضا له كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. والشيخ الاسلام هذا كتاب هو بموضوع ولاء ومعاداه اولياء الشيطان أولياء, اولياء الرحمن يعني هذا هذا في يعني يعني في صميم ما نتكلم فيه وله كتاب أيضا متعلق بهذه بهذا الموضوع لكن متعلق في مسألة إزدراء الرسول وسبه والاعتداء على حرمته ولا هي مسألة متعلقة أيضا من مسألة المولاة والمعاداة في مسألة كتابه الماتع الكبير العظيم الصارم المسلول في شاتم الرسول لشيخ رسامن تيمية الكتاب هذا على فكرة وكتاب كبير ولو ابن تيمية من طريقته أنه بيسترسل كثيرا يدخل ويستعرض مسائل كثيرة أحيانا تظن أنها فرعية ولكن هذه متعة ابن تيمية ومتعة كتاباته أحد تلامذة تلامذته هو عصر ابن تيمية ولكن الرأي الرجح أنه لم يأخذ منه بشرة أخذ عن الإمام العظيم ابن القيم وعلماء التلامزة ابن تيمية مباشرة وهو الإمام البعلي الحنبلي الذي اختصر كتاب الصارم المسلول مختصر جميل وسهل لمن يريد أن يقرأ فيه فهو الإمام البعلي الحنبلي وأيضا في كتاب متعلق بهذا الموضوع وهو من كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ ابن قيم المتوفى سنة 751 إجرية على مسألة وهي أن هناك بعض المحققين الذين حققوا هذا الكتاب ولكن نظرا لأنهم للأسف الشديد قد تأثروا بالواقع المعاصر والانهزام أمام الدعاية المغرضة ضد الإسلام فتجدهم يعني يعني يتكلمون ويدلون بأراء عكس أراء ابن القيم ويحاولون أن يبرروا أشياء لا علاقة لابن القيم فيها فلذلك أنا بننصح بعدم التفات إلى أراء هؤلاء الذين حققوا كتاب أهل الذمة دكتور سبح صالح وغيره من الذين حققوا صراحة تحقيقاتهم يعني جيدة عامة في الكتاب ولكن أرائهم لكن أراءهم للأسف شديد لا يعتمد عليها ولا تلتفئ يعني التفتوا إلى النص أصل النص فقط اقرأوا النص اهتموا بالنص يحكم أهل الذمة الذمة ابن القيم وهو له علاقه بموضوع الولاء والبراء ولا لا يتكلم قصه اهل الذمه لكن لها, لأنها لها علاقه بمفهوم الموالاه والمعاداه والبطانه والحكم وعلاقات مع الذين يعيشون في معنا في جبهاتنا الداخليه وفي داخل العالم الإسلامي صفه خاصة ف هذا هذا هذا الكتاب قيم لابن قائم هو أحكام علماء وأيضا هناك رسالة هو كتيب صغير ل اسمه الدلائل في حكم موالات أهل الإشراق هو هذا ال هذا كتيب صغير للشيخ العلامة الشاب الشهيد نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهو مولود سنة 1200 هجرية متوفى سنة 1233 هجرية وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو طبعاً هو لم يعاصر لم يستمع ويأخذ من جده لأن جده توفي بعده بعد ولادته بست سنوات يعني هو 156 توفى 156 هجرية توفي الشيخ إسلام محمد بن عبد الوهاب اللي هو جد المؤلف وهذا العلامه لا رغم انه عاش يعني فتره قصيره مات توفي قتل شهيدا رحمه الله وهو ابن 33 وثلاثين سنة وكان العلماء الشوكاني صاحب نيل الأوتار وله قد أجهزه في مروياته وكتبه وهذا هذا العالم العلم الشاب الأصولي صاحب الكتب النافعة هذا له كتاب جليل جدا اسمه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد هذا الكتاب قيم ومن أفضل الكتب التي شرحت كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اختصر هذا الكتاب الشيخ العلامة أيضا من نفس هذه المدرسة الشيخ عبد الله عبد الرحمن بن حسن في كتاب المشهور اسمه فتح المجيد ولكن قصة هذا الرجل أنه قتل كيف قتل قتله طغيت مصر في ذلك الوقت ابن محمد علي باشا إبراهيم باشا هذا إبراهيم باشا ومصر في ذلك الوقت محمد عباشا كان يحكم مصر والشام وكانت الدولة قوية جدا وكان يريد أن يخدم طبعا العثمانيين وكانوا في حالة انهيار في ذلك الوقت وتدهور وللأسف ال حردوه ودخل لأن للقضاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى أحفادي وأولادي وعلى هذه الدعوة التي كانت تم تنبذ الشرك والقبور وتريد عودة للمسلمين إلى النبع الصافي والسلف الصالح وإلى الاعتماد على القرآن والسنة وهكذا تطهير المجتمع الإسلامي من, من هذه هؤلاء القبريين والإشراق وأهل الشرك فدخلت الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشا ودخلوا الدرعية هذه كانت عبارة عن منارة للعلم والعلماء وكانت هي عاصمه هذه يعني للعلم بحق في ذلك الوقت جعلوها قاعا صفصفا وحاصرهم وكانت لهم أسلحة قوية جدا. طبعا تمام باشا كان يهدد الدول الكبرى يعني ليست وعنده جيش جرار قوي جدا. فهذه هذا الجيش استطاع أن يهزم هؤلاء المساكين وحاصرهم وكانت لديه مدافع قوية جدا. دمر الدرعية تدميرا كاملا واستسلم من استسلم. وأعطوا للناس الأمان فيما بعد بعد هذه المقتلة العظيمة فكان لكن إبراهيم باشا وبعض المغرضين الحاقدين الشانئين على هذه الدعوة دعوة التوحيد حرضوه على الفتك بالشيخ على الشيخ المؤلف اللي هو مؤلف سائر الدلائل في حكم ولاة الإشراق روا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله فجاء به وطبعا إبراهيم باشا عارف أنه أن سليمان بن عبد الله هذا يحار يحرم وعلماء الدعوة الوهابية في ذلك الوقت لأنهم يحرمون الاستماع إلى آلات الطرب والأغاني والموسيقى وهكذا فكانوا يأتون بألات الموسيقى و يعزفون ويغنون وينشرون غيظا فيهم واستفزازا لهؤلاء العلماء وجاء ب وضع الشيخ سليمان هذا الشاب لما قالوا هذا هو قائدهم وهذا هو شيخهم ومن مشايخ هذه الأسرة فإذا بهم وضعوه في مقبرة اسمها مقبرة الدرعية هناك وضعوه هناك في المقبرة وأمر جنوده بتصويب البنادق عليه فمزقوا جسده تمزيقا وجمعوا لحمه في كيس ودفنوه أو رموه قطعوه إربا يعني فهذا رحمة الله عليه رحمة واسعة فصاحب هذه الكتب النافعة وهو كتاب بسيط جدا وصغير جدا كتيب يعني ممكن أقول عليه كتيب هو الدلائل في حكم ولا تأهل بشراك ورغم أنه كان يتكلم عن قضية أهل الإشراك في ذلك الوقت يتكلم عن قصة الكبوريين لكن القضايا أصل الأدلة التي يستخدمها هي التي تنفع لكل، لجميع أهل الإشراك يعني سواء القبوري شرك الكبور شرك الطاعة شرك الحكام شرك كل هذا ينفع يعني وهناك رسالة أيضا لنفس الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله اسمها أوثق وعرى الإيمان وأيضا لأن في رسالة أخرى أوثق وعرى الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قلت لكم الشيخ محمد بن عبد متوفى سنة 1206 هجرية وهو كان مولود 1115 هجري وهذه الرسالة رسائل بسيطة كلها مجموعة في كتاب مجموعة التوحيد لعلماء الدعوة النجدية هذه معظم الرسائل هذه تجدونها في كتب مجموعة التوحيد وأيضا في رسالة من نفس هذه المدرسة وهي رسالة سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الاشراك هذه الرسالة من تسير على نفس النهج نهج الشيخ سليمان بن عبد الله ومن سبقه وهي رسالة لطيفة للشيخ العلامة حمد بن علي بن عتيق والشيخ ابن عتيق مولود سنة 1270 هجرية وتوفية سنة 1301 هجرية 1701 yes. هجريه وكان هذا الرجل العلامه هذا الشيخ عمل معتيق من محاسن الدهر و شديدا في الحق ومعاصرا أيضا لعلامة الهند الشيخ صديق حسن خان صاحب الكتب وصاحب فتح البيان في مقاصد القرآن وفتح العلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام وله كتب نافعة جميل جميلة وكان ما شاء الله هذا الرجل العالم صديق حسن خان كان يعني كان في وكانو ملك امير لانه تزوج أميرة, اميره في الهند وكان يعني ثريا غنيا فبارك الله في في علمه وفي الكتب التي طبعها وطبع كتبا كثيره ونافعه والف كتبا افادت اهل الهند في ذلك الوقت واستفاد منها المسلمون العرب ومنهم الشيخ محمد بن عتيق ولو مراسلات لطيفه تدل على الأدب الجمع غاية في الأدب والحسن والتواضع أيضا كان شيخ حمد المعتيق قد بلغ السبعين من عمره وراسل بيعلق لمرصلة بينه وبين الشيخ حمد شيخ حمد صديق حسن خان وبيقول بعض الملاحظات الشرعية في في تفسيره فتح البيان ومرصلة جميلة وتدل على أدب العلماء فيما بينهم وأن العلماء استفادوا من بعضهم البعض فهذا هذا هذا له هذه الرسالة الجميلة لهذا العالم الكبير سبيل النجاة والفكاك من مولات المرتدين وأهل الإشراب طبعاً في كتاب آخر وهو من الظهر بعد ذلك في هذه الحقبة. وهو كتاب من أحد كل هذا في علماء المشرق الآن ما طبعا ما عدا قديما القاضي عياض هو من علماء المغرب ولكن نحن بنتكلم الآن في المشرق هناك كتاب اسمه الدواهي المدهية في الفرق المحمية في الولاء والبراء اللي علامت المغرب شيخ الجماعة كان يلقب هكذا بشيخ الجماعة وهو مصطلح يساوي شيخ الإسلام في المشرق يعني شيخ الجماعة في المغرب هو نفسه مصطلح تقريبا شيخ الإسلام وهو الشيخ أبو المواهب جعفر ابن إدريس الكتاني الحسني المولود سنة 1246 هجرية المتوفى سنة 1323 هجرية وهو هذا العلامة هو نفسه والد العلامه محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنه 1346 هجرية صاحب الكتاب الجميل الطريف الرساله المستطرفه لبيان مشهور كتب السنه المشرفه و هذا العلام الكتاني له أبنائه الأربع علماء من أكبر علماء المغرب وكذلك أحفاده الذين حققوا كتبه وخاصة كتابه الذي أشرت له الدواهي المدهية وهي أسرة علمية ما شاء الله وهذا الكتاب تكلم فيه عن أدلة الولاء والبراء والرد على بعض الشبهات وتكلم عن قضايا معاصرة وتكلم عن الاحتلال الأسباني والفرنسي وتكلم عن آثار مظاهرة المشركين يعني كتاب نافع ماتع يعتمد عليه في مثل هذه ومن العمد الكتب العمد في مسائل الولاء والبراء ومن الكتب أيضا المعاصرة الحديثة كتاب الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد بن سعيد القحطاني في مجلد واحد وطبع منه عدة طبعات من الكتب اللي يعني فيها لها قبول كبير وهذا الكتاب كان أصله عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة أم القرى. بمكة كانت نوقشة سنة 1401هجري، وكتاب جيد وتقسيمه طيب ونافع وسهل جدا وتكلم في قضايا معصرة وفي هناك كتاب آخر في نفس الحقبة. كتاب الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية للدكتور محماس ابن عبد الله ابن محمد الجلعود وهو مطبوع في مجلدين الطبع التي لدي الآن هي صاعدة سنة 1977 وسنة 1987 وطبعا هذا الكتاب للأسف لم يعني يطبع الآن لكن لكنه كتاب يعني هو قريب جدا من كتاب الولاء والبراء في الإسلام للدكتور محمد سعيد قحطاني وإن كان في مولاه المعداء ناقش قضايا وتكلم في مسائل يعني أكثر ولكن الكتاب ممكن نجمعه في مجلد واحد وليس مجلدين لماذا لأنه يعني كان بيتكلم في استرسال في مسائل قصص تاريخية ومسائل هي كلها تخدم القضية ولكن ممكن كان يجمع في مجلد واحد طبعا هناك بعض التقسيمات لدى بعض الكتاب وبعض لهم و لغيرهم سنناقشها لأن هناك بعض المسائل يعني تحتاج إلى يعني هنات عند الكتاب في الكتابين ولكن في الجملة هو من أفضل الكتب المعاصر في هذا الباب وهناك أيضا في كتاب ل الشيخ العلامة رحمة الله عليه بكر أبو زيد كتاب الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان وكتاب في نفس السياق الموال والمعادى والولاء والبراء وكتاب معاصر وهو كتاب يعني يعتبر كتاب ليس ب الحجم وهناك بعض الرسائل مثل رسائل تحفة الإخوان لما جاء في الموالاة والحب والبغض والهجران لالعلامة لشيخ حمود بن عبد الله توجفي وهناك أيضا رسائل مثل رسائل في الحب في الله والبغض في الله لشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف وطبعا هناك كتب كثيرة شروح كتب كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب فتاوى الكبار العلماء كتاب الدرر السنية كتب كثيرة جدا في تكلمت في أصل هذا الموضوع بالإضافة إلى كتاب مثلا مثل أحكام باب أحكام أهل الردة في كتاب في المغني كتاب المغني المجلد الثامن تقريبا ستجدون حسب الطبعة يعني هناك طبعة المغني الحديث الآن تحقيق الدكتور ابن عبد الله بن تركي ابن نفس التركي كذا هي دي من أفضل طبعات حاليا هناك تقدر التراث القديم الأصلية هذه ولكن على أي حال الكتاب أحكام الردة الموجود أو أحكام الردة الموجود في كل كتب الفقه تقريبا يعني كتاب الردة وأحكام المرتد هذه ستجد فيها مسائل لها علاقة بضوابط التكفير والعبارات وستجدون أشياء لها علاقة أيضا بالولاء والبراء والمسائل هذه بالتفصيل منقشة بالتفصيل في هذه المسألة وايضا في موضوع هناك كتب أيضا معاصره كتب أيضا اقصد ممكن يعتمد عليها كتاب ل للعلامه البدر لبدر الدين رشيد أو بدر رشيد الحنفي وهو كتاب الفاز الكفر اسمه كده الفاز الكفر التي يكف بالانسان يعني المسلم وفي كتاب في كتاب شهير مطبوع أيضا وسهل هو كتاب الإعلام بقواطع الإسلام للعلامة أحمد بن حجر الهتامي الشافعي كتاب وهذا كتاب أيضا في كتاب رسالة في الفاز الكفر ل لقاسم من صلاح الدين آه آه وغيره وكتاب رسالة في الفاز الكفر ل أب معالي مسعود بن أحمد الحنفي وهذه كتب أيضا كلها مطبوعة تتكلم أنا طبعا هذه الكتب أشرت إليها في دورة مسائل الإيمان وتكلمت عنها كنا احتجنا أن نتكلم عنها في ذلك الوقت فهذه الكتب تستعان لأنها لا علاقة بقضية التكفير وضوابط التكفير ومسائل التي هي. لأنها مسائل بتتعلق من قضية والبراء والبراءة تتعلق بتتعلق بكفر وإيمان بتتعلق ليست قضية ترفيهية وليست قضية عبارة ان نوع من كانك بتدرس مدد نحو او مدد مادة مادة في الادب او الشعر هذه هذه قضية الولاء والبراء والمولاء والمعداء هذه قضية من صميم الاقتخاد هذه قضية متعلقة بالايمان متعلقة بالكفر متعلقة من هو المؤمن من هو الكافر متعلقة علاقتك بهذه المستويات هذه في المولاء والمعداء يعني يعني الكفار أو مولاة حتى أهل البدع مولاة أهل المعاصي والتبرق من أهل الكفر والتبرق من أهل المعاصي والتبرق من أهل البدع كل هذه قضايا في غاية الخطورة وذلك تحتاج أيضا إلى دراسة الكتب التي تتعلق بضوابط التكفير وضوابط المتعلقة بهذه إجراء وتنزيل هذه الأحكام وهذا ما سناخده كما قلت لكم من قبل في موضوع شيخ الموضوع اللي هي مناط المكفر وما لباب الولاء والبراء وأيضا نتناقش قضية تحاطب بروتان إن شاء الله هذه هي الكتب عامة التي اعتمدنا عليها أو سنعتمد عليها إن شاء الله اللي أي طالب علم حتى يريد أن يعتمد هذه هي الكتب الأساسية وهناك كتب مكملة للخلفية المعاصرة للمسائل وخاصة في عالمنا المعاصر هذا الكتب السياسية مهمة جدا سنختار عينة بسيطة من هذه الكتب في كتاب مثلا حصولنا مهددة من داخلها للدكتور محمد محمد حسين رحمه الله وكتاب له كتاب آخر اسمه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر يعني يعني هذه طالب العلم ينبرع على طالب العلم الجاد الذي يريد أن يفهم مثل هذه القضايا أن يقرأ هذين الكتابين يعني حصونا مهددة من داخلها تكلم عن أس الداء وعلى المرض هذا الموجود وتكلم عن الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر وتكلم عن مسائل وفضح دعاة الوطنية والتغريب وهؤلاء الذين تشدقوا بالوطن الوطنية يعني الرجل كل من ألف في الكتب في الوطن والوطنية والأدب المعاصر تكلم عن هذه القضايا في قضايا التغريب وغيرها هم عيال على كتب الدكتور محمد محمد حسين وفي كتاب آخر قديم يعني قل فقديما مع زيارة الشيخ أبي الحسن النذوي لمصر قديما رحمة الله عليه له كتاب من من الكتب النافعة الماتعة ماذا خسر العالم بنحطات المسلمين وكتب كتاب طبعة عدة عدة لغات وعد طبعات يعني أكثر من ستين سنة كتاب مطبوع ويتكلم ولا هو بيتكلم عن العالم الإسلامي كان محتلم في ذلك الوقت ولم من يقرأه الآن يظن أن أن هذا كتاب لكاتب معاصر الميلاني يتكلم عن عن عن المشكله والداء وكيف حدث حدث الخسران والبوار للعالم بسبب انحطاط المسلمين وايضا في كتاب للمستشار الدكتور علي علي ريشه رحمه الله في كتاب أساليب الغزو الفكري وفي كتاب للشيخ عبد الرحمن بمنح النك الميداني له كتاب جميل وقيم ضخم هذا الكتاب ضخم مجلد ضخم هكذا حسب الطبعة التي لدي الآن هي أجنحة المكر الثلاثة وقوافيها هذا كتاب قيم جدا وأيضا في كتاب للعبد الفقير لا كتاب اسمه دور رفع الطاعة في تخريب الهوية الإسلامية وهذا الكتاب أشدت إليه من قبل في مفهوم المواطنة والوطنية وأيضا من الكتب النافعة التي تهتم بهذه القضايا كتب الشيخ العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وشقيقه أيضا العلامة اللغوي المحقق الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه أيضا كتبه نافعة جدا جدا ومفيدة لهذه سواء في كتابه الحاكمية وغيره من الكتب النفعة في ذلك الموضوع في هذا الموضوع والرسائل أيضا التي كتبوها في هذا الموضوع أيضا في كتاب وفي بالنسبة لهذه الكتب هذه كتب أقول لكم هذه كتب مكملة وكتب يعني لم تمتحن فيها طبعا نبدأ أنا بحكي لك هذا المنهج الذي سنعتمد عليه ولكن أنا لن أسأله لن أسألك مثلا إن شاء الله لن أسألك من مؤلف كتاب كذا وما وم تاريخ وف لا لا هذه هذه مسألة فقط لتهيئة الطالب لاستحضار ل عظمة هذا العلم والاستحضار منزلة هذه آه آه هذه الدوره وهذا مفهوم الموالاه والمعاداه فهذا هو الذي سنتكلم فيه ان شاء الله طبعا في قبل ان نبدا طبعا اليوم سأختتم لان حتى لا نرجئها للمحاضره القادمه ان شاء الله ساتكلم فقط نبذة بسيطه تاريخيه عن حال الامه في في حتى من اين جاء الخلل يعني جاء الخلل في مساله مفهوم الولاء والمعاداه أو الولاء والبراء طبعا الحافظ ابن كثير في في البداية والنهاية وفي تفسيرها أيضا في في, في تفسيره في, في يتكلم وأشار إلى هذه المسألة طبعا أنا تتكلم هذه في الأدلة الشرعيه أيضا ولكن لكن أنا الذي يعنيني هنا مسألة النقاء في القرون الأولى النقاء العقدي وهو ان الن بن كثير شخص لنا حال الأمة بعد القرون الأولى فقا قائلا إن هكذا ويقول وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسار ثم لما وقعت الفتن والاهواء والاختلاطات والاختلافات بين الملوك طمع طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض ثم تقدموا الى حوزه الاسلام فاخذوا من الاطراف بلدانا كثيره ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الاسلام ولله الامر من قبل ومن بعد فكلما قام ملك من ملوك الاسلام واطاع اوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم إذن هكذا ابن كثير يتكلم عن قضية أن النقاء كان سائرا في ذلك الوقت وكانت العقيدة واحدة والأمة في لحمة واحدة من الناحية العقادية لم تأتخل هذه لما ظهر بينهم الاختلافات تم طمع فيهم أعداء الأمة وأخذوا بعض البلاد وانتهزوا هذه الفرص ولكن نقول استمر ذلك إلى أنا أعتبر الخط الفاصل في هذا التميع وبداية الخلل كانت في عصر الخليفة المأمون، لأن الخليفة المأمون يعني في ذلك الوقت وهو الخليفة المأمون هو ابن الخليفة هارون الرشيد، ولكن المأمون تربى على انحراف عقدي لأنه تأثر بالشيعة الزيدية وفي و حدث ما حدث بينه بين اخيه المامون و سنة 2018 218 هجريه المأمون المامون قبل وفاته بقليل لما قرب القاضي ابن أبي دؤاد الذي أحدث الفتن والابتلاءات في مسألة خلق القرآن وادخل وتبنت الدولة بعد ذلك فكرة المعتزلة وضيقوا على علماء السلف وعلماء السنة في ذلك الوقت وامتحنوهم وقتل من قتل كانت ملحمة كبيرة مرسية حزينة في ذلك الوقت فبدأها في بدأت في آخر عهد الخليفة المأمون، وفي عهد الخليفة المأمون كنا الامتحان على خلق القران لكن في عهدي أيضا بدأوا ما يسمى ترجمة لأنه قرب في بلاطه الو في العلماء من من الفرس ومن غيرهم من بعض من الروم فترجموا له كتب فلسفة اليونان وا وا ترجموا بعض الكتب القديمة في عند الهنود وعند الصين ففتح فتح مكتبة مسمى مكتبة الحكمة وجلب كل هذه الكتب التي دمرت وأحدثت هذا الخراب فيما بعد هذه كتب الفلاسفة وانشغل الناس بهذه التراجم وظهرت لنا هذه ظهر لنا ما يسمى بالفلسفات ما بين قوسين فلسفة الإسلام حدث الخراب العقدي هنا والانشغال والتشكيك ومذاهب التشكيك حتى في العقيدة والتأثر بطريقة حتى في مسائل في صميم الاعتقاد تأثر العلماء بأفكار المعتزلة والأشاعرة الذين قاموا يردون على المعتزلة تحولوا إلى تأثرهم في هم أنفسهم بالمعتزلة وبطريقة صياغة الكتب العقائد التي لا تجد فيها نورا وطريقة مضلمة عكس تجد كتاب الله واضحا تجد السنة النبوية واضحة لإن دم تقرأ كتاب الشريعة للإمام الأجري يتجده واضحا وأفقرن الرابع الهجري يعني تجد هذه الكتب كانت جميلة واضحة وكتب الإمام البخاري وغيره ومن ومشايخ الإمام بخاري ستجدون تجدوا الكتب وأنا أشرت إلى كل هذه الكتب وأذي في الدورة مسألة إمام ولكن الشاهد هنا أن الانحراف بدأ مع هذا في مع عصر المأمون ومن صار بعده إلى أن جاء الخليفة المتوكل وحاول أعاد الاعتبار لأهل السنة ولكن كانت تسعى الخرق على الراح كما يقال وانتشرت هذه البدع ولذلك نجد أن مثلا من بعض المستشرقين من المستشرقين كتاب مثلا الذي ألف كتاب عن الحضارة الإسلامية آدم ميدز لما اختار اختار قمة الحضارة عند المسلمين وأعظم العصور عند المسلمين اعتبر قمة النضج هو القرن الرابع الهجري رغم أنه قم بداية الانحطاط والتشرزم والتمزق كان في القرن الرابع الهجري ظهور البدع ظهور القرامطة ظهور دولة العبيدين قبل ذلك طبعا وتفتيت الأمة ظهور كل ما يسمون بالملاحدة والكتب التي ألفت في ذلك الوقت قوية دولة أهل البدع في في في هذا العصر وكل العالم الإسلامي تم ابتدى ابتداء تم احتلاله في في هذه في هذا القرن أيضا يعني كانت كان القرن الرابع قرنا لعلو أهل البدع ولانقسام الأمة وتشرزمها وهو يقول أنه بداية عصر النهضة العلمية والنضج والفلسفة لأن كتب الفلسفة ظهرت في ذلك الوقت فهذا بداية تميع وخراب عقدي فيه والناس صارت تتكلم وما عاد الناس يعتمدون على النقاء الصافي من كتب العقيدة من كتب من القرآن الكريم ومن السنة حتى من كتب أهل السنة الصحيحة في ذلك الوقت فالناس اعتمدوا على كتب الفلاسفة والحكماء وجدالهم فهذا هو الخراب جاء من هنا إذن وهذا هذا الموضوع كان يتوقف على مدى سنية وعلم الخليفة إذا كان الخليفة سنيا وعالما ويحب السنة ويحبها للحديث ويحبها فكانت الدولة تكون في ذلك في عصره قوية وذات شوك على أهل البدع إذا ضعف علم الخليفة والوزراء من بعد فإن الخليفة إذا كان ضعيفا فإن وزراءه أهل البدع يطلون برؤوسهم ويتحكمون في مصائر المسلمين وهذا ما سأستعرضه بشواهد تاريخية عن كيف سقطت بلاد بلاد المسلمين عبر التاريخ بسبب الخلل العقدي وتقريب هؤلاء الذين اتخذوهم بطارة من دون المؤمنين وهو في صميم الولاء والبراء وهو في صميم الموالاة والمعاداة في صميم الموالاة والمعاداة أنك أنت تبعد تقرب المؤمنين وتبعد الكافرين تقرب اهل الصلاح وتبعد اهل المعاصي واهل البدع لكن حدث العكس فحدث الانهيار الذي وصل وصلنا الذي نعيشه حتى الان هو نتيجه وثمره من ثمرات هذا التميع والانحراف في التمسك والاستمساك بمفهوم الموالاه والمعاداه في في عبر من منز القرن الرابع الهجري أنا أنا أنا بعتبرها مش ليش في القرن هي من القرن الثالث أيضا من أيام الخليفة المأمون ولكن المسائل اتسعت وازدادت بقوة في إن منذ هذا القرن الرابع الهجري وظهور أهل البدع وحتى انحرافات كثيرة جدا في اختطاف مصطلح آل السنة والجماعة فصار الأشاعرة يقولون إن يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة لم كانوا يردون على بعض الفرق الرافضة والشيعة وكانوا يردون على المعتزلة وكانوا يردون على فرق فرق أخرى كالكرامية وغيرهم ولكن في النهاية أن شو العامة ولم يعودوا يعرفون منهج أهل السنة الحقيقي فظهر علماء الحديث واستمسكوا بهذا وكانوا يردون ولكن السلطان والقوة كان في أيدي هؤلاء ولذلك تم تمييع مفهوم الولاء والبراء وظهر هذا الانحراف رغم انه إحقق للحق فإن الأشاعر رغم البدع والأشاعر طبعا لهم في أقساء يعني في الغلاوة وفي المتوسط وفي يعني يعتبر ولكن على جميع المقاييس رغم ذلك فإن لهم مؤلفات في غاية القوة في الدفاع عن هذا الدين ولهم مؤلفات قوية جدا في مسائل في الكفر يعني ابن حجر الهيتامي رغم أشعرياته هو أقرب إلى القبورية أيضا رغم ذلك له كتاب الإعلام بقواطع الإسلام في غاية القوة والشدة في مسائل الكفر والإيمان وأحكام الردة والألغاز هذه يعني ليت الأشاعرة المعاصرين يكونون مثلهم مثلا على الأقل في في هذا الباب يعني ولكن على أي حال إن شاء الله سنمحس كل هذا هذه المسائل في المحاضرة القادمة وهي المحاضرة الثانية وسنبدأها بإذن الله سبحانه وتعالى في تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا ونتكلم في الفرق بين المولاء والمعداء ثم بعد ذلك نتكلم عن الأدلة الشرعية على الولاء والبراء حسب المسائل التي سنتناولها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته